المكتوب السادس باسمه سبحانه و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده سلام الله ورحمته وبركاته عليكما وعلى إ خ و ا ن ك م ا ما دام الملوان وتعاقب العصران وما دام القمران واستقبل الفرقدان أ خ و ي الغيورين زميلي الشهمين يا مبعثي سلواني في دار ا ل غ ر ب ة الدنيا لما كان المولى الكريم سبحانه وتعالى قد جعلكما مشاركين لي في المعاني التي أ ن ع م ه ا على فكري فمن حقكما ا ذ ن مشاركتي في مشاعري و أ ح ا س ي س ي س أ ح ك ي لكما بعضا مما كنت أ ق ا س ي ه من أ ل م الفراق في غربتي هذه طاويا ما هو أ ك ث ر إ ي ل ا م ا منه لئلا أ ج ع ل ك م ا ت ت أ ل م ا ن كثيرا لقد بقيت منذ شهرين أ و ث ل ا ث ة وحيدا سريدا وربما ي أ ت ي ن ي ضيف في كل عشرين يوما أ و ما يقرب من ذلك ف أ ظ ل وحيدا في سائر ا ل أ و ق ا ت ومنذ ما يقرب من عشرين يوما ليس حولي أ ح د من أ ه ل الجبل فلقد تفرقوا ففي هذه الجبال ا ل م ح ي ة ب ا ل غ ر ب ة وعندما يرخي الليل سدوله فلا صوت ولا صدى إ ل ا حفيف ا ل أ ش ج ا ر الحزين ر أ ي ت ن ي وقد غ م ر ت ن ي خ م س ة أ ل و ا ن من ا ل غ ر ب ة أ و ل ه ا أ ن ي بقيت وحيدا غريبا عن جميع أ ق ر ا ن ي و أ ح ب ا ب ي و أ ق ا ر ب ي فيما أ خ ذ ت ا ل ش ي خ و خ ة مني ماخذا فشعرت ب غ ر ب ة ح ز ي ن ة من جراء تركهم لي ورحيلهم إ ل ى عالم البرزخ ومن هذه ا ل غ ر ب ة انفتحت د ا ئ ر ة غ ر ب ة أ خ ر ى وهي أ ن ن ي شعرت ب غ ر ب ة م ش و ب ة ب أ ل م الفراق حيث تركتني أ ك ث ر الموجودات التي أ ت ع ل ق بها كالربيع الماضي ومن خلال هذه الغربة انفتحت خلال أخرى الغربة دائرة هذه غربة وهي ا ل غ ر ب ة عن موطني و أ ق ا ر ب ي فشعرت ب غ ر ب ة م ف ع م ة ب أ ل م الفراق إ ذ بقيت وحيدا بعيدا عنهم ومن خلال هذه ا ل غ ر ب ة أ ل ق ت علي أ و ض ا ع الليل البهيم والجبال ا ل ش ا خ ص ة أ م ا م ي غ ر ب ة فيها من الحزن المشوب بالعطف ما أ ش ع ر ن ي أ ن ميدان غ ر ب ة أ خ ر ى انفتحت أ م ا م روحي ا ل م ش ر ف ة على الرحيل عن هذا المضيف الثاني م ت و ج ه ة نحو أ ب د ا ل آ ب ا د فضمتني غ ر ب ة غير م ع ت ا د ة و أ خ ذ ن ي التفكير فقلت ف ج أ ة سبحان الله وفكرت كيف يمكن أ ن تقاوم كل هذه الظلمات ا ل م ت ر ا ك ب ة و أ ن و ا ع ا ل غ ر ب ة ا ل م ت د ا خ ل ة فاستغاث قلبي قائلا يا رب أ ن ا غريب وحيد ضعيف غير قادر عليل عاجز شيخ لا خيار لي ف أ ق و ل الغوث الغوث أ ر ج و العفو و أ س ت م د ا ل ق و ة من بابك يا إ ل ه ي و إ ذ ا بنور ا ل إ ي م ا ن و ف ي د ا ل ق ر آ ن ولطف الرحمن يمدني من ا ل ق و ة ما يحول تلك ا ل أ ن و ا ع ا ل خ م س ة من ا ل غ ر ب ة ا ل م ظ ل م ة إ ل ى خمس دوائر ن و ر ا ن ي ة من دوائر ا ل أ ن س والسرور ف ب د أ لساني يردد حسبنا الله ونعم الوكيل وتلا ق ل ب ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ف إ ن تولوا فقل حسبي الله لا إ ل ه إ ل ا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وخاطب عقلي كذلك ن ف س ا ل ق ل ق ة ا ل م ض ط ر ب ة المستغيثه قائلا دع الصراخ يا مسكين وتوكل على الله في بلواك إ ن م ا الشكوى بلاء بل بلاء في بلاء و أ ث ا م في أ ث ا م في بلاء إ ذ ا وجدت من ابتلاك عاد البلاء عطاء في عطاء وصفاء في صفاء ووفاء في بلاء دع الشكوى واغتنم الشكر كالبلابل ف ا ل أ ز ه ا ر تبتسم من ب ه ج ة عاشقها البلبل فبغير الله دنياك الام وعذاب وفناء وزوال وهباء في بلاء تعالى توكل عليه في بلواك ما لك تصرخ من ب ل ي ة ص غ ي ر ة و أ ن ت مثقل ببلايا تسع الدنيا تبسم بالتوكل في وجه البلاء ليبتسم البلاء فكلما تبسم صغر وتضاءل حتى يزول وقلت كما قال أ ح د أ س ا ت ذ ت ي مولانا جلال الدين ا ل ر م ي مخاطبا نفسه اتدري ما سر دفع البلاء إ ن ه طرقب بالفقر والاستغناء عن الناس وحينئذ قالت نفسي أ ج ل أ ج ل إ ن الظلمات لتتبدد وباب النور لينفتح بالعجز والتوكل والفقر والالتجاء فالحمد لله على نور ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م وقد ر أ ي ت هذه ا ل ف ق ر ة من الحكم ا ل ع ط ا ئ ي ة ا ل م ش ه و ر ة تنطوي على ح ق ي ق ة ج ل ي ل ة وهي قوله ماذا وجد من فقده وماذا فقد من وجده أ ي ان الذي وجده فقد وجد كل شيء ومن فقده لا يجد شيئا سوى البلاء وفهمت سرا من أ س ر ا ر الحديث الشريف توبى للغرباء فشكرت الله فيا خ و ي إ ن ظلمات أ ن و ا ع ا ل غ ر ب ة هذه و إ ن تبددت بنور ا ل إ ي م ا ن إ ل ا أ ن ه ا تركت في ه شيئا من بصمات أ ح ك ا م ه ا و أ و ح ت بهذه ا ل ف ك ر ة ما دمت غريبا و أ ع ي ش في ا ل غ ر ب ة وراحلا إ ل ى ا ل غ ر ب ة فهل انتهت مهمتي في هذا المضيف كي أ و ك ل ك م والكلمات عني و أ ق ط ع حبال العلاقات عن الدنيا قطعا كليا وحيث ان هذه ا ل ف ك ر ة وردت على البال بهذه ا ل ص و ر ة فكنت أ س أ ل ك م هل الكلمات ا ل م ؤ ل ف ة ك ا ف ي ة وهل فيها نقص و أ ع ن ي بهذا السؤال هل انتهت مهمتي كي أ ن س ى الدنيا و أ ل ق ي بنفسي في أ ح ض ا ن غ ر ب ة ن و ر ا ن ي ة ل ذ ي ذ ة ح ق ي ق ي ة باطمئنان قلب و أ ق و ل كما قال مولانا جلال الدين داني خدشدا سماعيتي بوات أندار فنائي بكا ششيدا بي زهستي مطلق ذوك ليت شعري هل لي أ ن أ ب ح ث عن غ ر ب ة ر ف ي ع ة س ا م ي ة و ل أ ج ل هذا كنت أ ج ا ب ه ك م بتلك ا ل أ س ئ ل ة الباقي هو الباقي سعيد النورسي